اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا الا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى, متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله.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 كلٌ في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ليبلوكم عرشه على الماء. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور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 Ain, ze لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل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 وَمَن يَتْفَرَّض بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِثْلَهُ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسبيع هل يستويان مثلا؟ 124. أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك, وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم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 ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم, لن يؤتيهم, ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إني Inni idalla mina, wani min, konuja, muk, konuja, delta, fa' aktauta, gidalla, fa' tina bima ta' iduna, fa' tina bima ta' iduna, inkunta minna sodi rin, hola inna ma' jati kun bi la' ma' antum.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 قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قلنا Rolnachmil fija minn kullin, zauwdjajni t-neini, waqla ka illa, waqla ka illa, man, sabba paralahi il-kawlu, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى, ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني, يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء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 واستوت عَلَى الجودي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى نوح رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ قال يا الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وَعَلَى أُمَمٍ من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أَلِيمٌ تلك من أنباء الغيب نوحيها إِلَيْكَ ما كنت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر, فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون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 قال إني أشهد الله واشهدوا, واشهدوا اني بريء مما تشركون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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أَمْرُنَا نجينا هودا والذين آمَنُوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ من عَذَابٍ غليظ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهِ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا, أتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لَفِي لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني, وآتاني منه رَحْمَةً فمن ينصرني من الله إن عصيته فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدون لي غير تخسير ويا قوم هذه فَذَرُوهَا الله لكم ايه فذروها اللَّهِ في ارض الله ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ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 الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالوا سلامهم قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا, إنا أرسلنا إِلَى قوم نوط وامرأته قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فَاتَّقُوا لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك, فأسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم احد إلا امرأتك الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح al is het 's ochtends bijna, dan, wanneer het aankomt, hebben we de hoogste van 124. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 125. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان 126. وَإِنِّي أراكم بخير وإني, وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يَطُ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عليكم بِحَفِيظٍ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 ويا قوم لا يجرم انكم شقاق ان يصيبكم مثل ما مثل ما اصاب قوم لوط او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 ومن هُوَ كاذب وارتقبوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتْ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار وبئس الوذ المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء قصه نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون, من دون الله التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا, الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك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 وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبذ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وما كان ربك ليهلك القراب بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أُمَّةً وَاحِدَةً واحدة ولا يزالون مختلفين إلا مر رحم ربك ولذلك خلقهم